يا رفيقا الصبا اين عهد مضى اين ما كان من وفلا والهوى يا رفيق الصبا أين عهد مضى اين ما كان من وفنا والهوى رب ليل على حلكه قاد وشى قد دعونا به وأقلنا الدعاء رب ليل على حلكه قاد قد دعونا به واطلنا الدعاء واطلنا الدعاء وبكينا به ثم زدنا البكاء وتكبنا ماءا ادمعا في الدجا وبكينا به ثم زدنا البكاء وتكبنا ماءا ادمعا في الدجا ونهار على قوله واضما قد صبرنا له واجون الجذاب <تصفيق> سورة الأنبياء وسهرنا على سنة المصطفى وحفرنا معن سورة الأنبياء وسهرنا على سنة المصطفى في صحيح البطاري طلبان وعاء في صحيح البطاري طلبان وعاء الهدى ودعنا الورى وندمنا على لهو عمر مضى وندمنا على مضى وندمنا على مضى يا رفيق الصبا كنت نعم الفتا كنت نبعا طفا ومعينا رغا يا رفيق الصبا كنت نعم الفتا كنت مرعا الهوى وملاد المنا يا كنت نعم الفتى كنت نبعا صفا ومعينا روا يا وطيبا اصبا كنت نعم الفتى كنت مرعى الهوى وملاذ المنا ومناب المنا باحينا حق القضاء ثم باقل فباحينا حق القضاء فأني مخبر أن قلن جفا فغدا مثل جمر الغباء فأني مخبر أن قلن جفا فغدا خافقي مِثل جمل الغبار. يا رفيق صمّى كلنا ذو كل خطأ سيف النبا وجواد كذا. يا رفيق صمّى كلنا ذو كل خطأ أُبَسِّيف وجواد كذا أُبَسِّيف النبا. وَجَوَادٍ كَبَا خَيْرَ أَنَّ الْفَتَى لَوْ أَتَى مَا أَتَى دَائِبٌ لَوْ وَنَا تَائِبٌ لَوْ جَنَا غير ان الفتى لو اتى ما اتى دائب لو ونا تائب لو جنى تائب لو خطا في الخطايا حطى نور ايمانه مشرق ما خبا يا رقيف قاصدا أين عندن مضاض أين عندن مضاض